وهو طلب الفعل طلبا حذيذا ومعنى الآية أن الكفار طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تحضير أن يأتيهم بالملائكة ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن طلب الكفار هذا في آيات أخرى كقوله عن فرعون مع موسى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين وقوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر الآية وقوله لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقوله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا إلى غير ذلك من الآيات واعلم أن لو تركب مع لا وما لمعنيين الأول منهم التحضيض ومثاله في لو ما هذه الآية الكريمة ومثاله في لولا قول جرير تعدون عقرني بأفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة يعني فهل لا تعدون الكمية المقنعة المعنى الثاني هو متناع شيء لوجود غيره وهو في لولا كثير جدا كقول عامل بن الأكوع رضي الله عنه تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ومثاله في لوم قول ابن مقبل لوم الحياء ولوم الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري وأما هل فلم تركب إلا معلاء وحدها للتحضيض قال المؤلف رحمه الله تنبيه وقد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ والتنديم فتخص بالماضي أو ما في تأويله نحو فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس الآية وقوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية وقوله فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهاء الآية وجعل بعضهم منه قول جريد تعدون عقر النيب البيت المتقدم آنفا قائلا إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في الماضي وقوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق أي بالوحي وقيل بالعذاب وقال الزمخشري إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانا تشاهدونه ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنكم حينئذ مصدقون عن الضراء قال ومثل هذا قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين وذلك في قوله وما كانوا إذا منظرين لأن التنوين في قوله إذا عوض عن جملة ففيه شرط وجزاء وتقرير المعنى ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين أي ممهلين بتأخير العذاب عنهم وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين الآية وقوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون إلى غير ذلك من الآيات وقوله ما ننزل الملائكة قرأه حفص وحمزة والكسائي ننزل بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة مع كسر الزاي المشددة والملائكة بالنصب مفعول به لننزل وقرأ شعبة تنزل بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل وقرأ الباقون وتنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين والملائكة بالرفع فاعل تنزل كقوله تنزل الملائكة والروح الآية قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن إلى قوله ثم إن علينا بيانه وهذا هو الصحيح بمعنى هذه الآية أن الضمير في قوله وإن له لحافظون راجع إلى الذكر الذي هو القرآن وقيل الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقوله والله يعصمك من الناس والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل في السماء بروجا وذكر هذا أيضا في مواضع أخرى، كقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا الآية وقوله تعالى والسماء ذات البروج الآية والبروج جمع برج واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة فقال بعضهم البروج الكواكب وممن رؤي عنه هذا القول مجاهد وقتادة وعن أبي صالح إن أنها الكواكب العظام وقيل هي قصور في السماء عليها الحرس من قال به ابن عطية وقيل هي منازل الشمس والقمر قاله ابن عباس وأسماء هذه البروج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت قال مقيده عفى الله عنه أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة في قوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد لأن أصر البروج في اللغة الظهور ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة ومنازل القمر والشمس كالقصور بجامع أن الكل محل ينزل فيه والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته